فلما تلاقينا على ص ف ح رامه ا فلما تلاقينا ت صفح على م ر وجدت بنانا الحامريه أ ح م ر ا فقلت خضبت الكف بعد فراقنا وجالت معاذ الله ذلك ما ج ا ر ك ن ن ي ولكنني لما ر أ ي ت ك راحيلا فبكيت دما حتى بللت به الثرى فمسحت ب أ ط ر ا ف البنان مدامعي ن ف ص ر خطابا الا كف كما ترى Let's go. りま I c a n t ララ la, la, la, la.